gut terjif اجف مني الحرب اللي فيها جميع ارواحها لا عد لا ما من نسيب انتراجك من الحرب اللي فيها جميع ارواحها لا عد لا يخليها من نسيب انتراج من الحرب اللي فيها يطوف جميع ارواحها لا عد لا ما يخليها ك الراه من يلم الخوف قاتل هجان من يوم ما خاف العدوان والرايد يجاره ويا خسار اقصا الرايد يجاره صدقوني ما النظر ما, ما, ما من والله من والله من صباح كافل الهله ماله تندب حيدر بس هو اللي هو صباح كافل الهله ماله تندب حيدر بس هو اللي عدلها حيدر ساند كل الناس شايل طيبه وكل احساس حيدر ساند كل الناس والله جميع اصنامهم ما قدروا يرجعونه بس هو يرب بالقوم لا صعبه ما يربونه الدم جميع اصنامهم ما بس هو يرب لا صعبه ما يربونه جميع اصنامهم ما بس هو يرب لا صعبه ما يربونه وقار ثبت الاسلام من يوم ما نوح الظلام تبت للشر من ياما ملوح الظلام والعدل والبد دنيا سريع الحال لعبه شفت اللي خرج قدره قوم الكفول قاتيله باسمه والمدكي شخص بهن وحساب الضع كم رقبه طيح على القاع شخص دق كتب هذه الكلمات الشاعر علي الشمري اداء الرادود الحسيني علي الكربلائي التسجيل زين العابدين البغدادي الهندسه الصوتية علي الكربلائي